يود المجرم لو يفسدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي فؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينزيه كلا إنها لضاء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 إِنَّ عَلَىٰ بَرَدِهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ لَهُمْ فُرُوجُهُمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَٰ ۚ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هم الْعَادُونَ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في فروق بلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أي طمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلم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 يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يهفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا